فَأَمَنِيَ بِتَقَوَاهُمْ وَرَاعَ ذَنفَهُمْ إِذَا جَفَوْنَا إِكْمَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَادِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هم عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام اللحمة ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وَلَقَدْ خَلَقَنَا فَوْقَكُمْ سَمْعَةَ رَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَذَرٍ على فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ لكم فيها فواكه كثيرة لَكُمْ تأكلون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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولم شاء الله لنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربسوا به حتى حين قال رب سرني بما كذبون فأوحينا إليه أن إصنعي الفلك بعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فازدق فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فَإِذَ اسْتَوَيْتَ عَلَى الْفُلْكِ تَمَامًا مَّعَ الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ لَقَدْ رَأَيْتَ إِذْ تَسْتَغِيثُ الْمَنَازِلَ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَتَغَيَّرَ الْمَوْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَعْبُدُ أفلا تتقون؟ وقال الملأ وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بنقائل الآخرة واترفنَا واترفنَاهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون ولئن طعَّة بشرا مثلكم إنكوا ذل لخاسرون أعيدكم أنكم إذا متوا كنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هياتا هياتا لما تعود إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل نفترى عنه الله كذبا وما وما نحن له بمؤمنين قال ربي سرني بما كذبون قال أما قليل إلا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناه غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمتنا جلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعدا وجعلناهما حادث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه آرون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئي فاستكبروا وكانوا قاما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهم علىنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد أتينا موسى لكتابا لعلهم يهتدون وَجَعَلْنَا لِمَرْيَمَ وَأُمِّهِ آيَةً وَأَوْيْنَاهُمَا إِلَى رَبٍّ ذِي قَرَّارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَتَّقُونِ فَدَخَلُوا فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نصارع في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم ربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يصارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون حتى إذا أخذنا مترفهم بالعذاب إذا هم يشعرون لا تشعر اليوم إنكم منا لا تنسرون قد كانت آياتي تطلع عليكم فكنتم على عقابكم تنجسون مستكبرين بِصامرا تجرون أَفَلَمْ يَتَذَبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمْ الْأَوْلِيِّ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولًا فَأَمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ به جنة بل جاءهم بالحق ولم يتبع الحق وهو أهم لفسدة السماوات والأرض وما وما فيهن بل أتينهم بذكريهم فبع ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وما خير رازق وإنك لا تدعهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بلا عن الصراط لن وَلَوْ رَحِمْنَا لَكَشَفْنَا مَا ابِيٍّ مِنْ ذُرٍّ لَلَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَذَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا فَعَذَابٌ شَدِيدٌ نَزَاهُ فِيهِ مُبْلِسُونَ لَوَلَّيَنَّ عَشَاكُمْ وَالَّذِي أَشَاكُمْ أشا سَمْعُ وَأَبْصَارٌ مَا تَشْكُرُونَ وَمَا الَّذِي بَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وعدنا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ مَنِ الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العاش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده كل شيء وهو, بي وهو يجير ولا يجر عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق ولا على بعض على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهانة فتعالى عما يشركون قل ربي ما تريني ما يعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك نعيدهم لقاذرون ادفع بالتي هي أحسن سيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحذرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هم قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا آنَصَبَ بَيْنَ يَوْمَيْنِ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَا فَعَلَتْ مَوَازِينُهُ فَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَفْهَاوُ جُهَا مِنْ النَّارِ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ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 إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير راحيمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبث في الأرض عزد سنين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 والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك من إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجه ولم يكن لهم شهادة إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.فالخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويضرب عنها العذاب تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن الله عليها أن كان من الصادق ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بنفك من عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل خير لكم لكل امرء منهم اكتسبا من الإثم والذي تولى منهم له عذاب عظيم لولا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفوسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليهم بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولاك عيد الله, عيد الله هم الكاذبون ولولا فضوا الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخر الذي لمسقوا فيما فضتم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذا تلقونه بآسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم والأولا إذا سمعتمه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا مهطان عظيم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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فن الله عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خدوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والموكر ولولا فظل الله عليكم ورحمتهما ما منكم من أحد أبدا ولكن ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يتلع للفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمراجرين في سبيل الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعَنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ سَنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَ يُوَفِّيهِمُ الله دينهم الحق وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مَبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فرجعوا اسكا لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا, بيوتاً أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهم ذلك أسكى إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا بقمرهن على على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن واباء بعولتهن أو ابنائهن وابناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بنية إخوانهن أو بنية أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت إيمانهن أو الطابعين غير للإربة غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم, ليعلم ما يغفين من زينتهن فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فاكحوا لأياما منكم والصالحين من عبادكم أيماعكم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 المسبح في زجاجة الزجاجة كنا كم كم دريني من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيع ولم ولو لم تمس النار النور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله أنفال الناس والله بكل شيء عليم. في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر في أسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكري إلا وإيقام صلاة وإيطاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الزم ألما حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أم, أم كظلمات في بحر الجيغشة موج من فوق موج من فوق سحابة ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكذراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم ترى أن الله يسبح لهما في السماوات والأرض الطير الصافات كلهم قد علم سلاتهم وتسبيحهم والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإن الله المصير ألم ترى أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الوذق فتر يخرج من خلاله وينزل من السَّمَاءِ من جبال فيها من بردٍ فيصيب به من يشاء ويصف عم من يشاء يكاد سنا بقه يذهب بالابصار يخلو الله الليل من النهار إن في ذلك لعبرة لﻷبصار والله خلق كل دابة مما فيها فمن على بطن ومن على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يا ذي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون, ويقولون آمنا بالله وبالرسول وتعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وَإِذَا تَدْعُوا يَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُرِضُونَ وَيَقُولُونَ حَقٌّ يَتَوَلَّوْنَ إِلَيْهِمْ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ أَمْ يَتَّقُونَ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلَى كَمُظَالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَلَٰقَسَمُوا بِاللَّهِ جَدَّايْنِ لَيْنَمَرْتَو لَا يَخْرُجُن قُل لَّا تَقْسِمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفًا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قل أتعوا الله وأتعوا رسول فإن فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حميتم وإن تتعوا تأثدوا ما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستغرفنهم في الأرض كما استغرف الذين من قبلهم وليمكن أن الأمدينهم الذي ارتدى لهم وليبذل أنهم من بعد خوفهم أمنى يعبدون للا يشركون به شيئا وما كفر بعد ذلك فأولاك هم الفاسقون ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويتيعوا رسولا لعلك ترحموا لا تحسب أن الذين كفروا معجزين في الآذ ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات من قبل سلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعض سلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم توافون عليكم بعدكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لأنه والله والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أباكم أو بيوت مهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت, أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم ما فاطيحه صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشططا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم.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 فَإِذَا استأذنوك لِبَعْضِ شأنهم فأذن لِمَا شِئْتَ مِنْهُ وَاسْتَغْفِرْ لهم الله إن الله رفور رحيم لا تجعلوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بعضكم بعضا قد يعلم الله الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ من كل واضا فليحذر الذين يخالفون عن أن تصيبهم فتنة السماوات قال يا لما أنتم عليه يوم يرجعون إليه فينبئهم فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبناك الذي نزل الفرقان على عبدين يكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولا دوم ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقد دلوا تقديرًا واتخذوا من دونه آلية لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم درا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال <تصفيق> <وقالوا تصفيق> الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه ويعانه علي قوم الآخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا وساطر الأولين اكتتبها فيتملا عليهم بكرة واصيلا قل أنزل الذي يعلم السر في السماوات والعرق إن هو كان غفورا رحيما فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أي القائلين كان أو يكون له جنة يأكل منها وقال وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات وتجري من تحت النهر وأجعل لك خسورا بل كذبوا بالساعة واعتدنا لما كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبورا لا تدعوا يوم ثبورا واحدا واذعوا ثبورا كثيرة قل ذلك خير أم جنة الخلدين التي وعد المتقون كانت لم جزاء ومسيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عباد هؤلاء أم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ولكن متعتوا أباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قاما فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقهم عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا, إلا إنهم لا يكونون التعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون, أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم